وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُوْيَتْ مَأْمَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ مَأْمَالَهُمْ إلَى مَأْمَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيراً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 وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم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 كُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فإن كان لهن ولد فلكم رابع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن رابع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تصون بها أودين من بعد وصية تصون بها أودين وإن كان رجلا يورثك لالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس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 فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن للموت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا والذانيات يتيانها منكم فاعدوهما فان تابا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فهؤلاء كيتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تدثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كريهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردت مستبد على زوج ما كان زوج وأتيتم إحداهن قطرا فلا تأخذوا منه شيئا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وأمهات نساءكم وقبايبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلت بهن فإن لم تكونوا فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلال أبنائكم وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره إلا أن تكون عن تراض منكم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 إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُونُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينَا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّهِ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَرُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يا ايها الذين لَا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فانتمموا صعايدا فتيمموا صعايدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفو غفورا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 لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَلَ لَا مُصْدِقَ لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَدْ لِأَنَّ طَمِسَ وَجُوهَا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 وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الَّذَا يُمْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِن فِضْلِهِ فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُم عَظِيمًا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 إن الله كان عزيزا حكما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة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 بصيرا. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 فكيف إذا أصابتهم صيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا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 ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم رسول لوجد الله تواب رحيم.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 وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُقْتَلُونَ النَّاسَ نَقِيرًا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بنيضا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله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 كموا كفي مَا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 وَإِذَا لَأَتَيْنَا هُمْ مِلَّدٌ أَجْرَدٌ عَظِيمٌ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعون الحياة الدنيا بالآخرة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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعل من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله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 فلم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلمَ كُتِب عليهم القتال إذا فريقٌ منهم إذا فريقٌ منهم يخشون الناسك خشية الله أو أشد خشية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 وأرسلناك للناس رسولا وكفّ بالله شهيدا مَنْ يُطع الرسول فَقَدْ أطاع الله وَمَنْ كَوّلَ فَمَا أرسلك عليهم حفيظا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 لا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا بَمَالِكُم فِي مُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ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 فَإِنْ تَوَلَّهُ فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيَّوْ وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصْلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثْاقٌ أَوْ جَاعُوبٌ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 وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْقَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَيْضًا يَصْدَقُ فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنًا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجْدَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وكان الله عليم حكيما ومين يقت المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما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 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّحِيمًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً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 وَإِذَا kung te fium tela hum swa te fel te pumpo ifatum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 ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا فيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول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 ومن يعمل سوءا أَوْ يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكما ومن يكسد خطيئة أو إثم ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتان وإثم مبينا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 وَمَن يَفْعَل الذَّلِكَ بَطِغَاءً مَغْضَاضٍ لَّهُ فَسُوَفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ مَا تَوَلَّى وَاللَّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَرًا وسائت نصير إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالًا بَعِيدًا إي يدعون من دونه إلا إلى ثو وإي يدعون إلا شيطانا مريدا لعنهم الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا ظِلَّ لَهُمْ وَلَا مَنِيًّا لَّهُمْ وَلَا آمِرًا لَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمِرًا خَلْقَ اللَّهِ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 من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وَلَا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِقُ لِلَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي لَا تُبْدِينَهُنَّ الَّتِي لَا تُبْدِينَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَغْبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسق وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا دناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا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 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما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 مَزَّدَادُوا كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا مُبَشِّرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الله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 سَوَّلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين عوليا من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرب الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرات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 Vakana-lauha, joka on لا lauha, joka on naima, joka on naima, joka on naima, joka on naima, joka on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 اتخذوا بين ذلك سبينا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم مجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعذو في السبت وأخذنا منهم ميثقا غليظا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 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَا ظَلَمُوا بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم إلا اتباعا وما قتلوه يقينا اللَّهُ رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وعقبهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل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 وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِذْ نُوحِي إِلَيْكَ كَمَا أُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ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 انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أي يكون له ولد سبحانه أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفّى بالله وكيلا لي يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوافيه بأدورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبه فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله ولي يَوْمَ وَلَا نَصِيرَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا نُبِينًا